الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشغف المنبياء والمسهدين وعلى آله وصفه أجمعين أما بعد قال رحمه الله ويحرم التصريح بشدة معتدة من وفاة والمبالث, والمبالث دون التعريف يكون رحمه الله ويحرم التصريح بشدة معتدة من وفاة بعد أن دين رحمه الله أحكام النظر بقيت الخطبة وبقيت الأحكام المتعلقة بها وخطة النكاح كلمات تذكر ليعرض بها عن الرغبة في المرأة ومحبة الزواج لها وهذه الكلمات تكون على وضهين الوضه الأول ما يقول خطرة سابقة للعقد على وجه التعريف والوجه الثاني ما يكون خطرة سابقة للعقد على وجه التفريش وقد يقول في العقد فأما بالمثلة للتعريف والتفريش فهذه هي مبنى جنة من الكلمات التي يقولها وجل أو يقولها وقيله ان يقولها وليدو ف يقول الرجل لزوج من المره اني أرغب في الزواج من فلانة هذه خطبه وتعتبر خطبه صريحا والصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى غيره وكذلك يسمى النطق في الدلالات عند البقولي يقال له النقل في قول الجمهور وحن فيه يسمونه صريحا النقل الصريح هو الذي لا يحتمل معنا غيره فالرجل إذا قال لولي المرأة إني أرغب في الزواب من خلانه فقوله في الزواج منها صريح في محبته لنكاحها ورغبته فيها فإذا أجاب الولي قبلنا زواجك منها أو نرضى زواجك منها أو نرغب في زواجك منها فهذا أيضا إجابة من خطبة بالإيجاب وعكش والسن إذا قالوا لا نغضب أو هي مخطوبة من في ذلك مما يقفض له الصد فاللفل الذي مفتحة في الدنالة والرغبة في المرأة يأتي على وجهه إما فريحا فقوله أرغض بمكاحك وخاطب المرأة وفي الزواب موت وإما يكون تعريضا والتعريض ذكر العلماء أنه يأتي على صور أشار إلى جلة منها شيخ الإسلام رحمه الله قال لنا فريق من التعريف من الخطوة بالتعريف أن يذكر اتخاذ نفسه ومثل لذلك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خطب أم سلمة صلى الله عنها وأرضاها فذكر أنه رسول الله وأنه خيرته من خلقه وأن مكانه من لا يرخى عليها فاعتبره تعريضا وكأنه ينبهها على رغبته ثم الله عليه وسلم فيها والرطوة الثانية من التعريض أن يذكر محاسم المرأة وفضل المرأة مننا يدل على أن مثلها لا يحرط فيه وأنها كريمة لا تضيع على مثله ونفذلك مما لا يشرح فيه بالنفذ سيقال مثلك, مثلك لا يغدل عنه مثلك يرغب فيه فهذا اللفذ وعنثاله يعتبر من التعريف فهما لفظ طريق ونفظ بالتطريق ونفظ بالتعريف شرع رحمه الله في بيان أحسان لفظ الخطبة وخطبة النساح اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين مشهورين القول الأول لجمهور أهل العلم ومنهم الآئلة الأربعة رحمهم الله أن الخطبة ليست بواجدة وذهب طائفة من الأصحاب داود الظاهري رحمة الله عن الجميع إلى القول بوجودها ونذهب الجمهور هو أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في نتاح الواهدة غفتها أنه لم يبين أو لم تدفظ خطة الواهدة الخطبة في تزويده للواهدة من بجر وإلا قال قال ذو تحتكها بما معت من القرآن قالوا فدل على أن الأفضل والأكمل اتدع هذه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك علم النجل والاستحذاب وليس عن الحتم والفرقية والإيجاد فعلى هذا فإن الخطبة مصنونة مستحبة لما فيها من ذكر الله عز وجل ولما فيها من اكثر برسول الله صلى الله عليه وسلم الاختباء به ونغضها أن يستحبوا في قول جمهور الظلماء أن يكون بخطبة الحاجة الثابتة الحاجة في حديث عبد الله المسعود رضي الله عنه وأرضاه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 وآية النساء يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقت من المسل واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تشاء من به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم يختم بالآية الثالثة وهي آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قرما سبيدا يسمح لكم أعمالكم ويأذب لكم جنوبكم ومن يطع الله وأرسلنا فقط هذا فوزا عظيما فهذه الكرينات هي المثمينة المشبه حتى أن تقال وأما ما يعتاده البعض من التكلف في الكرينات من الضيابة لهذه الخطبة وإيهام العامة أن الخطبة النكاح شيئا زائدا عن هذا الوارد على بصول الله صلى الله عليه وسلم مع الانتجام فلربما يكون ذأب هذه العدارات لا تخلو من كلمات فيها تنطع وخروج عن السنن فذلك لما لم يتلكه شيء في الشرق والدين يسر وسماح فهذه الخطبة الخطبة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحقيق المقصود ثم يشرع في بيان ما يريده من خطبة المرأة ومساحها وما التقيق أتجاوز هذا بحق الشيخ وين سام من الاول ليخليتنا ان نتقدر وكم انا في شوق لاسمع وباءت امي قال رسول الله ويذاكال لمن ابالى ما قلت كلمات لرجعيته كتبه رحمه الله ويباح الإذاشة الجواب يقال هذا سئ المذاح إذا أحله الله واتغى طرفاه فلم يحرم ولم يؤمر به وحينئذ يكون في مرتبة الإذاشة وقوله يذاحان أن يذاحي التصليش والتعريف بالنسبة لمثالة التصليش والتعريف تختلف بحسب اختلاف المرحب فإن كانت المرأة خلوا ليست بذا في الزوج وليست بمعتدد فإنه له أن يطرح وله أن يعرف إذا رأى أن المصلحة أن يتبئ التعريب قبل التفريح فيضاح التفريح فيضاح التعريب إذا كانت المرأة خلوا من الزجال وليست بمعتدد لا من عدة طلاق ولا من عدة وفاة وأما إذا كانت المرأة معتدة فحينئذ لا تخلو عدتها من حالة من حالة الأولى أن تكون معتدة من طلاق والحالة الثانية أن تكون معتدة من غير طلاق فمن توفي عنها ذنبها فأنا التي تعتد من الطلاق فلا تسلو عدتها من بردين إما تكون عدتها عدة برجعية فإذا كانت معتدة عدة برجعية حرمت تصريف والتعريف لأن المرأة في حال عدتها برجعية تكون بحكم الزوجة قال الله تعالى وَابْعُوا لَتُهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِشْلَاحٍ وللزوج في هذه الحالة أن ينبهها ويبين رغبته بعودتها إليه تصريحا وتعريحا لأنها لم تخرج عن إسمته بالكلية وله حق الرسل وأن الدرج الثاني هو أن تكون مطلقة صلاة بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى فإنه يحل أن يعرض بخطبتها فيقول إني في مثل كراغ نرغب فيه هذا بالمثل للتعريف أن التصريح فلا يجيز أن يطلح لمرأة معتدة حتى ولو كانت من عدة وفاة فالتصريح لا يجوز أن يكون لا في عدة الطلاق ولا في عدة الوفاة ولا في عدة الفشق وإنما يختفصوا ولا دناها عليكم فيما أردتم به من خطة النساء أو أفننتم في أنظفكم فأذاك الله عز وجل التعريض بخطة وهذا في حال العدة إذا كانت الجدة من مرأة من قلاق دائم وأما بالنسبة بالتصريح فإن محوم منطوق الآية الكريمة من يجيث التعريف ومحوم الآية الكريمة يحيم التصريح لأن الله يقول ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّبْتْكُمْ من خطة النساء فقوله تعالى ولا جُنَاحَ هذا مِنْ فِيغَةِ الْإِبَاحَةِ فعند العلماء الأثور أما لا جناحة ولا حرجة نفي الحرج ونفس الجناح ينفي بالإباحة كأن الله يغيث ويحل العبادة في حال رغبة الرجل في المرأة وهي معتدة من زوجها إذا كانت في عدتها أن يعرض ويقول أنه في مثل شراغ فقال فيما عربتم به من خطة المثال فقلوا فيما عربتم وحوم ذلك أما الجناح والحرج في ولذلك قول جماهير العلماء حسب بعضهم علم اجماع انا خدمة التصريح بخطبه المراه وهي مرتده سواء كانت من طلاق أو من وفاة او من فسخ عقد قال رحمه الله ويحرم علي لنا على غير زوجها ويحرم علي منها على غير زوجها أفهم ذلك أن الزوجة إذا كانت المرأة معتدة من يحل له أن ينصرح ويحل له أن يعرق وذكر بعض الظلماء أن الملع من التقديد ينافيه من إستاذ المرأة على زوجها ويحدث شيئا من الضغائم لأن المرأة تنفرح إلى زوجها خاصة في حال فولها مطلقة الرجعية فالمعتبدة من طلاق الرجعي مقصود الشرع لعدتها أن يعيد كل منهم النظر حتى يشيئ إذا رأى الخير في الخير أو يتفرق فيه من الله كل المنسعة فهذا الوقت الذي هو العدة مقصود الشرع فيه أن ينظر كل من الزلدين في تصرفهم عن آخر ويعلم تراضه من خطأ فإذا رجع كل المهمة أو تراجع عن خطأه وأنفل تقييم الأمر وإفلاح الحال فإنه فينئذ لا بأس فإنه فينئذ مقصود أن من هذه العدة أن يعود إلى بعضهما كما قال الله تعالى لا تدني لأن الله يحبث بعد ذلك أمره فهذا مقصود عظيم والمرأة ما دامت في عدة الرجعية من تأمل حكمة الشرق والنعام التي تمبني على تشجيع هذه العدة لمطلقة الرجعية والأحسام التي قررها الإسلام لنسبها علم أنه يحبث لا احسن من الله حفما لكم يقين فهذا نشكل عظيم فكون هذا الغبيب يغذل بين الزوج وزوجته ومصلح لها تفتد المشاة وتحتف البغاء وتتشكت الأسر وقد تكون ذات عيال والرجل يرضى أن يعود إلى عياله وإلا ما يريد أن تتريح المرأة لعجلتها وانتعيد النظر في تصرفاتها لعلها أن تتأذف بهذه الطلقة فإذا بالغريب يهجر التصريح في مغريها أن تنزع عنه تتنصرف عنه فهذا كله يفتد ما قفد الشرع الإصلاحه ويبدد ما قفد الشرع جمعه فحينئذ أجمع الظلماء كما حتى بعض أهل العلم على أنه لا وجود التصريح من مطلقة طلاق الرجعين لهذا المعلم وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم التعريف كما سبقت بإشارة إليه في حديث النسلمة رضي الله عنها وقول جناهير العلماء على مشروعيته في الأحوال التي أدل الشرع بها في العدة من الطلاق أو من الوحاء على التفقيل الذي تقدمت الإشارة إليه رحمه الله والتعريب أني في مدرك لراغب وتجيبه ما يرغب عنها ونحوه ما التعريب هذه الجملة قصد المصنف رحمه الله أن يضين فيها صفة التعريب أو النفذ أو النثال على التعريب وهذا من بكة العلماء رحمه الله أنهم عند بيانه من الأحكام يبين الحقيقة بشيء المحكول عنه فلما ذكر الصفيحة والتعريف ننسب أن يبين أنفار التعريف وهي تختلق حسب اختلاف الأعراء والكلمات المستعملة في الأعراض لكن ظابطها ظابط التعريف أن لا يأتي مقصود المتاح فراحتنا يأتي بأنفار وتمدئ عن الرغبة في المرأة والمرأة فرد أو وليها يرد بكلمات تمدئ فرغبة فيه ثم يردد كل منه عند هذا الحك ولا يتجاوم قال رحيم الله فإن أجاب وليل مجبرة أو أجابت غير المجبرة في مسلم حرم على ليلي حصبتها يقول رحيم الله فإن أجاب وليل مجبرة بعد أن دمينا رحمه الله مشروعية الخطبة لديان هذه الأحكام وضيّن أحوالها وأحكامها متى تجوب ومتى تحضر ومالذي يخطر أنواعها شرع في دياني مسألة مهمة لما تعلّ به البلوى في مسائل الخطبة وهي مسألة الخطبة المسلم على خطبة أخيه وقد فدت السنة عن الله صلى الله عليه وسلم سماس الصحيحين أنه لها عن خطرة الرجل على خطة أخيه فالأصل الشرعي بال على صرمة أن يخطب مع علمه لأن أخاه المسلم قد فدقه في الخطرة وهذا أعني تحليم خطرة المسلم على أخي محل إجماع وذكر بعض أهل العلم شكماً عظيماً في هذا التحريق منها أن مقصود الشرق أن يجمع شر المسلمين فأن يتآلفوا، أن يتراحموا، أن يتعاطفوا وهذا هو الذي يتقد كبير من شرائع الإسلام ولذلك من تأمل أحب الأعمال إلى الله وأذكاها عند الله عز ودل بعد الشهادتين وهي الصلاة وجدها صلاة مع الجماعة تنتظن التآلف والتعاطف والتكاكف وكأنهم كالجسد الواحد هذا المقصود الشرعي من الاجتماع دعا إليه الشرع بالترغيب فيه والتأليف فيه ونهى عن لده حتى حرم بيع المسلم على بيع أخيه لأن بيعه على بيعه يقفر أواصر الأخوة ويحدث الشحناء والبغلاء وحرم بيع الغرب ونحن ذلك من البيوع التي وردت سنة بفحيرها مما يقصد من دفع الشحناء والضغلاء بين المسلمين كذلك في كتاب المتاح جاءت هذه الصورة من الحكم الشرعي لكي تضينا أن مقصود الشرع أن يجبع شم المسلمين وأن لا تكون هذه المقاطب الضليوية طريقا وإن كانت فيها معاني شرعية من وجوه لكن ينبغي أن لا تكون وسيلة لقطع أواطر الإسلام ووشائد المحدة بين المسلمين ثم إن هذا الجطل من العدل الذي قامت به السمارات والأرض فالسادق له حقه في السبب فإذا جاء السامي من بعده وقالي على هذه السبب أفتد عليه وكذلك ضيع حقه في السبب فإذا علم المسلم أن أطاه قد تقدم فلا يخدم من أحواله الحالة الأولى أن يجاد الخاطب الأول فإن أجيد بالرغبة فلا يجوز بإجناع الظلماء أن يتقدم الثاني وإن أجيد بالنفي فبالإجناع يجوز بالتاني أن يخطب وأفضحت الخطبة الأولى وجودها وعدلها على حسن سواه وإن توقفت الرجل وكي يبحث عنه ويطلع عنه فهذا ظاهر النفط أنه لا يجوم حتى يستقر الأمر وقال بعد الآلماء يجوم بحديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حيث جاءت إلى رسول الله الله عليه وسلم وذكرت أن أبا الجهل وأبا سخيان قد خطباها, قد خطباها فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصلوك لا ما لله وأما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عافقه إن كهي زيدا أمرها صلى الله عليه وسلم خطب لها عليه الصلاة والسلام خطبة مع أن خطبة معاوية أبو الجهم قالوا أنه لم يحصل فيها رسول فوقعت خفتان ولم يتقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذا لمدهان الشراب لأهل العلم وأستأذن سماحة الشيخ أن يغبّح هذه المثلة ما رأيكم الشيخ هذا هذا الخطر خطر الله أصحاب ذلك هو عارض المقدمه على هذا أجب كلنا ترون أنه يبقى الأصل الشرعين هدن جيهورد الخطب على أهل الشكر هذا هو لا نعم بخطاب أهل الأسان هو قد نعم خطاب أهل الأسان أهل الأسان لكن الذي فارغ ظل مرضيح لأهل الأسان أشارة على هذه الأشارة ركزاة الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وإن او أو أذن أو الحال جازة قال رحمه الله وإذ ردة أي الأول والرد من المرأة ومن وليها ينبغي أن يفصل فيه فإذا ردت المرأة فينبغي عليها أن لا تستعدها في ردها فأن تتعن عن الرجل من تتق به من مواليها وقرابتها فإذا كان بينا صالحا كفعا كريما فعليها أن تبادر بالقبول لأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى والنعمة تشكر ولا تكفر ومن شكل نعمة الله عز وجل أن تقدر هذا الغلوث والفالح والبيل وأن ترضاه لكي يكون محينا لها على طاعة الله ومرضاك وهفذ الولي فإن الله جعله وليا على المرأة لكي يتقل لها عز في نظري فيطلب الأصلح لها في دينها وبلياها حتى يؤدي أمانته على الوجه الذي يرضى الله فإذا خالفت المرأة هذا الأصل وخالف الرجل فرد الكفع الصالح فإنها لا تأمن من عطوبة الله عز وجل ومن سنن الله عز وجل أن من رد نعمته وقابلها بالكذر أن لا تؤمن له العاقبة وقل لا أن تعرض المرأة عن الرجل الصالح والكفع الصالح إلا التريا قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته ستزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفتاب عليه فالرد ينبغي أن يكون بتأمل فأنتبر المرأة أن أحض لها لأمر دينها فإذا رد الخاطب الأول جاز للخاطب الثاني أن يتقدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم خطبة الثاني على خطبة الأول لمكان إفتاد ولما يترتب عليه من حصول الضراع والشحناء وقد جاء الإسلام بما يوجب المحبة والإلفة هم مودة وقتل الأجواض والوسائب المفضية إلى ضد ذلك جواب قوله وإن الغد جازل أي جازل الثاني أن يتقدم سواء عن ذا من ولي المرأة أو سمع من الناس من ينفق به أن كلان تقدم أو تقضى خطته فحينئذ يجود له التقدم <تصفيق> وإذ رد أو أذن أو جهل الحام الجاد وإذ رد أو أذن أو بالتنوير فهذا فهذه الحامة الثانية يجود فيها للرجل أن يتقدم بخطته من مرأة إذا أزن له الخاطب الأول وذلك لأن الخطة الأولى من حق المتقدم الأول فإذا تنازل عن حقه وأزن للثاني جاز للثاني أن يتقدم ويسن الحق يوم النمعة وإن رد أو أزن أو جهد الحال جاز قوله رحمه الله أو جهد الحال رجل تقدم ولم يعلم بخطبة أول فخطب خطبة ثانية فإنه لا بأس ولا خرج عليه لأنه لا علم له بخطبة أول انتفى فيه قصة الإضراء ولأن التسليف مبني على العلم وهذا لا علم عنده ارتكابه من يأتي عن قصر ولذلك يعتبروا في هذه الحالة نعذورا وحمل عليه خطرة معاوية وأدل جهل وأسامة ألا أنهم تقدموا لها دون علم بعضهم لبعض على أحد الأوجه في الحديث ويثن العهد ويمجي عنه مساء لخطبة من الزعو بعد أن دين رحيه الله مشروعية الخطبة والأشوال ذات تجود فيها الخطبة والأحوال التي تحضر فيها الخطبة شرع رحمه الله في بياني النقاط المستحد بالخطبة وهذا على مختاره فقال رحمه الله ويسن والسنة الطريقة والمرض بها هجل النبيل صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه سواء شبك بقوله أو فعله أو تقريره صلوات الله وسلامها ليس فيقال هذا من السنة إذا ثبث به الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل أن هذه العبارة لا ينطق بها إلا بشدة فلا يقال من السنة كذا ولا يقال من السنة إلا بدليل ودل على ثبوت ذلك الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عني في حديثا صحيح أنه استحبى أن يتافى يوم الجمعة أو دعا إليه أورق غدثين ويوم الجمعة يوم له فضله ولكن للنقص على السيمية والشكم بكونه إنهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا من النظر ولذلك يدفى الأمر مطلقاً كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو قيل بسلمية يوم الجمعة لتحروا الناس لخطبته نوم الجمعة وهذا يؤدي إلى اعتقاد في اليوم ولم يرد النص بهذا التقييد على هذا الوجه في الذي يظهر أنه يتوقف أو يمنع من الشكم بكونه سنة فتى يثبت الزليل ولا أعلم دليلاً اتعلم واستأذن السماح بالوامض في هذه المسأله ما قال رحمه الله وتم عقد يوم الجمعه مساء بفخره الممدوح يقول رحمه الله بخطرة ابن مسعود وخطرة ابن مسعود رضي الله عنه وعرضاه مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قيل لها خطرة ابن مسعود لأنها جاءت من روايطه رضي الله عنه وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم تشهد في الصلاة وتشهد عند الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغره ونعود بالله من شؤون عن غسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله تحته لا شريك له وأشهد عنه محمد أبده ورسوله ثم تذكر الآيات آية آل عمران يا أيها الذين آمنوا فقل الله حق صفاته ولا تموتن إلا وأنتم المسلمون وآية النفاء يا أيها الناس اتفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وذكت منهما رجالا كثيرا من نفاء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا ثم يختم بآية الأحزاب يا أيها الذين آمن اتفقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصبح لكم أعمالكم ويصبح ومن يوقع الله ورسوله فقد فاز فوجا إن يشرع بعد ذلك في حطبته فيذكر مضمون حطبته من طلب مكاح المرأة وإذا كان وليا بالزوج كمن يريد أن يزوج ابنه الصغير ذكر ذلك وذيا أنه يرغب في تزوج ابنه أو كان وكيلا عن الزوج ذكر بعد هذه الحطبة ما يريده من طلب المرأة لمؤكده ونحن ذلك فيلسدق الخاطب ويذكر هذه الخطبة ثم يذكر المضمون الذي يريده من زواج المرأة من طلب زواج المرأة ومساحها هذا بالنسبة بالخاطب وهل تكرر بالنسبة بالمخطوب طال جنع من العلماء إنما تشرغ للخاطب الأول لا على ذلك ولا حاجة أن يقول ولي المرأة هذه الخطبة وإن قالها قالوا لا دأت في ذلك لكن الأصل الواردة والأولى للإستداء كما اختاره الأمام القدامة رحمه الله في المغني أن يتقصر في ذلك على الحافظ الأول قال رحمه الله قطل وأرسلانه الزوجان خاليان من الموالح والإيجاب والقبول قال رحمه الله وأركامه الزوجان الخاميان من الموانئ يقول رحمه الله وأركامه أي أركام عقد المكاف الزوجان الخاميان من الموانئ من عيبة العلماء رحمه الله والفقار الخاصة أن يعتنوا ببيان أركام العبادة والمعاملة ومعرفة أركام العبادات وأركام المعاملات يعين على التطور وفهم المتائل وضم بعضها إلى بعض فإذا عرف عرفت أركام العقب ضمت متائل كل ربهم إلى ما جالسها وشاكلها ولذلك هذا التقسيم الذي درج عليه الفقراء رحمه الله لحين على التطور والفهم كثيرا إضافة إلى أنه قد تتركز الأحكام الشرعية على معرفة الأركام العبادة وهي التي يحكم ببطلانها عند قطب واحد منها وقوله رحمه الله أركامه أي أركام عقد المكاف الزوجان الخاليان من الموانئ الزوجان مثلنا زوج المراد بالزوجين المراد بالزوجين هنا الذكر والانثى واختصان في جنس بني ادم فلا يشملاني وغيرهما ومن هنا نقل العلماء على أنه لا زواج لا زواج بين الانثى والذكر ومساله الزواج من الجنيه نص دع بعض العلماء الثلاث رحمهم الله على أنه لا يعتبر به ولا يعتبر مثل هذا الزواج لأن الله تعالى يقول وخلق منها زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا وَسَفِيرًا وَمِسَاءً فذكر الله الله تعالى أن الزوجة من الإنسان تكون له كما قال تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتفهم إليها فجعل الحكم خاصا على هذا الوزن فدل على أنه لا زواجة عند اختلاف الجنتين ومن هنا قال الإمام المالك رحمه الله لو فتح هذا الباب لبدأت كل دانية أنها منكوحة من جني ففتح باب الفساد على هذا الوزن وقوله رحمه الله الزوجان قلنا يشمل الدفر والأنتان وعلى هذا ينظر في القنة المشكل فإن كان شخمتا فإن كان بينا فبينا أنه رجل تعطي خطن الرجال وإن تبين أنت أعطي خطن النساء وإن أطلح مشتلا في وقت فكيف وقوله رحمه الله الخاليان من الموالغ الموالغ باله مانع والمانع هو الحاول بين الشيئين كالجدال ونحوه وأما في الاختلاف فالمانع هو الذي يلزم لنوجوده العدم ولا يبلغ من عدمه وجود والموانع التي تمنع من النتاع تنقص إلى قسمين القسم الأول الموانع المؤددة والقسم الثاني الموانع المؤقتة فلابد في الزواج إن, أن يكون الزوجان خاليان خاليين من هذه الموانع المؤددة والمؤقتة اما الموانع المؤبده فهي تشمل مانع النسب ومانع الرضاعه ومانع المصاحره فان ما نسب فهو لسبع من نسوه الامهات والبنات والان اخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخ فهؤلاء السبع محرمات من جهه النسب على ظاهر ايه النساء فرضت عليكم امهاتكم وبناتكم فأخواتكم وعناتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي فهؤلاء السبع يحرم من جهة النسر وأن المنانب الثاني فهو مانع المصافرة ويشمل أربعا الأول زوجات الآباء وهي كل عقد عليها الأب أو أبوه وإن علاء سبعا دخل بها ألمير بظاهر قوله سبحانه لا تكن شومانك حاداكن النساء الا ما قد سبب ودمج الابناء بقوله سبحانه خلال ابنائكم الذين من اصلابكم ويكون امث عقد عليه الابن أو ابنه وانذا سواء دخل أو لم يدخل لان المراه ستكون خليله له بالعقد والثالثه بنت الزوده وهي سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر في الحجر, الحجر لقضيه تعالى وربائدكم الله في حجوركم من مسائكم وأما بالنسبة للتي نشت في الحجر فعلى الله لحديث أمي حديثة رضي الله عنها وأرضاها فالصحيف فلا بنا في بناتكن ولا أخواككن وخرجت الآية مصرق الغالب وقائدت وأن المصر إذا خرج مصرق الغالب ومنه يعتبر مصروم وأما الموع الرابع فهي أم الزوجة أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها لقوله تعالى وأمها في نسائك وتحرم بمجرد العقب وأما بالنسبة للربيدة فإنها تحرم بشرط الوصول فهؤلاء يعرضهم من المصاهرة وهو المال الثاني من النكاة وأما المالع الثالث الذي يمنع النكاة فهو الرضاة ويحرم من الرضاع ما يحرم من المدد لكبوت في السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من المدد وعلى هذا فإن المرأة تحرم بواحد من هذه الثلاثة النوامش إلى الأبد فالأم حرام إلى الأبد وهكذا البنت وبقية من ذكرناك وقد تحرم المرأة إلى الأبد لعارض كما في الزوجة الملاعم وأمنا بالنسبة للموانح أه... كما في زوجة الملاعم كما خبث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عويني بن العجلاني وقصة هلال بن عمية لما قدهم رائطه بشريك النسحناء ففرق دينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الظهري مرة الصنة أن يفرق دين الملاعمة لاعنيه فهذا موانع إلى الأبد لعارض وأما بالنسبة للموانع التي جمع النكاح إلى أمد وهي التي تسمى بالموانع المؤقتة فهذه الموانع لها أسراب تزول بزوارها فمنها ممانع الجمع فالجمع بين الأفتين والجمع بين المرأة وأمتها والمرأة وخالتها أما تحرم الجمع بين الأفتين فلظاهر آية النساء وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد تلت وأن بمشكل بين المرأة وعامتها والمرأة وخالتها فبظاهر قوله عليه السلام ما زدت عنه عليه السلام أنه لها أن تنكح المرأة على عامتها أي يا خالتها لها أن يجمع بين المرأة وعامتها والمرأة وخالتها وأم يلا一個 فى النوع السلام من الموانع فهذا المانع وهو مانع الجنس يزود إذا طلق الأخذ الأولى وخرجت من عدةها حلة الثانية وهذا بالنسبة المعنة والصالح وأما بالنسبة للموع من الموال المعقة فهو مانع الشرك أن الله حضن لتاح المشركة والوثنية ولا تنتقل من الشركات حتى يؤمن فهذا مانع إلى أمث لقولي حتى يؤمن والقاعدة وأننا بعد الغاية نخالف لما قبل هذا الشكم فحرم نساح وثمينة حال شرطها وكفرها فإن أصمنا زال المانع فلا يحل نساح مبيوسيا قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنكاه انتفاب غير ناسة نسائهم ولا أصل جبائحهم كذلك أيضا يكون المانع إلى أمد في مانع ثلاث يمكن نفاحها حتى تنكح زوجا غيره ويدوق عسيلته ويدوق عسيلته ويدوق عسيلته على الله السنة لحديث امرأة رفاة رضو الله عنها وعنه كذلك أيضا من المواهع المؤقتة الزوجية أن تكون زوجة للغير قوله تعالى ومن النساء فلا يكن نفاحه بامرأة مزوجة بالمغيب لكن هذا يخطط بالنساء دون بيجان فالرجل يجوز له أن ننكح إلى أربع كذلك أيضا هناك نانع معقد وهو نانع العدد فمن نكح أربعا من المنزل وهن يحمل له النساء حتى يفارق واحدة منهن وتخرج من عدتها فالثالثة أبقاهم عثمى في حال موته لا هزمع في عثمته لنا خمس فالمقصود أن هذه الموانئ تزول بزوال مجداتها وأسبابها فإذا زالت حل النكاح وقال رحمه الله الزوجات الخاليان من الموانئ فلا نحكم بكون النكاح نكاح شرعي إذا خالف فنكح من منعه الله من نكاحه فنكح نحرم الله والعياذ بالله لا نعتبره مكاحا فإنما يعتبر زينا ورغي أضو الله وهكذا مكاح بنته من الرضاء واخته من الرضاء مع العلم ويوجد الرضاء المؤكد المقصود أنه لا يفهم بطول مكاح مكاحا شرعيا إلا إذا كانت زوجاء خاليين من الموانع يشهد ذلك الموانع المؤبدة والموانع المؤكدة على التفصيل الذي ذكرناه رحمه الله والإيجاب والقبول الركم الثاني الإيجاب والثالث القبول على محتار الشارش جعل قوله الزوجان الخاليان من الموانع الركم الأول ثم جعل الإيجاب الثاني والقبول الثاني وبعد الفقهاء يقول أن يكافي يقوم على ركم واحد وهو الصيغة نظرا إلى أن الصيغه تتقلد إلى موجب وقادم الإيجاب والقبول يرجع على محل فلا خلاف بين القولين لان النتيجه واحده والثمر راجدا وايه ما كان فقوله رحمه الله الإيجاب قوله يغترق او نكحتك ان كحتك كما قال صلى الله عليه وسلم ان كحتك ام كحتك هبمنعك من القرآن فالإيجاب قول المليء بالغشرة وأنكحفف والقبول قول الزوج قدم ورضيه ونحمي ذلك من العبارات الدالة عن القبول والجبال والإيجاب والقبول هما رقنا الصيغة والمكاح يرتقل إلى الصيغة ولا يمكن أن تتحقق إلا بالإيجاب والقبول فإذا وجدت الصيغة زوجتك بنتي فناله وقال قبل فقد تمت وحينئذ يترتب اللجوم فاللجوم العقل مرتب من وجود الصيغة الكاملة المستوهئة للشروط المعتبرة فإذا حصلت الصيغة على هذا الوقت صار المسهل لازم <تصفيق> قال رسول الله ولا يستش من المشتم العربية لغير لك دوجت أو أنتحت وقضرت هذا النجاح أو تدوجتها أو تدوجت أو قدرت قال رحمه الله ولا ولا يستش من المشتم العربية لغير لك دوجتها الإجاب والقبول لا يخلو من حالة فيه الحالة أن يكون باللطن العربي والحالة الثانية أن يكون بغير عربية فأما إذا كان باللفظ العربي فلا يخلو من ضربين إما أن يكون باللفظ الطريق وإما أن يكون باللفظ غير الطريق و إن كان بلفظ العربية وقال ذو وهو اللفظ الصريح فبالإجماء النصيغة معتبرة فقد أجمع العلماء رحمهم الله أن أصح في النكاح بالنفظ الصريح وجعله للصريح للظيم الأول أن تحتف والثاني جوّد قال تعالى إني أريد أن أمتحك إحدى ابنتين فقال أن أمتحك فالإنكاح يعتبرونهم من صريح أنفاض النساء كذلك أيضا الزواج قال تعالى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ منها وَطَمَ الزُّوَدْ مَا كَانَ فيعتبر العلماء رحمه الله لفضيل إنتاج والتزويد من الصريح والإجماع من أخذ على أن ولي المرأة إذا قال بالوشف كذن في فنانه فقال الآخر قبل أو قال له أنك احتفت نتي فلانة أن النكاح الصحيح وفيضة معتبر أما الضرب الثاني فهو اللفظ غير الصريح مما يدل على إرادة النكاح إما بسبب بحسب العرب أو تكون دلالة بألفاظ مخصوصة وذكر الغلماء رحمه الله منها لفظ من لفظ وكذلك أيضا وَهَدْتُكْ وَأَعْطَيْتُكْ وَنَحْلِ ذَلِكْ فإن قال له مَلَّقْتُكَهَا أو أَعْطَيْتُكَهَا أو وَهَدْتُهَا لَكْ فاحتلف الفلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الأول أنه لا يصح النكاح إلا باللفظ الصريح دون غيره وهذا هو مذهب الشابعية رحمه الله واختاره جمع من أصحاب الإيمان الأحمد رحمة الله على الجميع والقول الثاني أنه يسفشه بهذه الألفاظ وبكل ما دل على الرضا وبكل ما دل على المتاح عرفا أو بسدد وجود القرينة كذكر مهر ونحن وهذا هو مذهب الجمهور اختار رسول الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الإمام المقيم وضينا أن النصوص وهدي السلام الصالح رحمه الله على عدم أقييد النكاء للفظ معين لأن العبرة في معرفة الزضاء والوصول إلى الزضاء وقد تكمن على هذه المسألة كلام نفيسا في كتابه النفيس القواعد المورانية عند ديامه لمسألة زيب المعاطا وذكر هدي الثلث الصالح رحمه الله أنهم ما في حقود يقتصرون على ألفاظ معينة بل كانوا ينزلون دلالة الضواهر من منذلة الألفاظ الصريحة ومن أنفلة ذلك من الشهر كمن بنى نسجداً وفتح أبوابه وكمن, وكمن أخرى بصمادير الماء المثقية والشرب فإن هذا كله يدل على الإذن قال فتنزل هذه الدلائل العطية منذلة الأنفاق الأولية ولم يحسر النكاح بلفظ معين وأكد هذا بما ثبث في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم I namqaudi yi v'l-shadithi wahidah Amlettuk haa Bina ma'aka min al-qur'an Ufi lfzim Amlettuk haa Bina ma'aka min al-qur'an Samesteadim semahtal wahid Bilttarih وعلى هذا القول الراجح الذي دلت عليه السنة ودل عليه النبي والسلف الصالح أنه يطح النكاء بكل لفن يدل على الرضا حتى ولو جرى العرب بأنفاض ليست من طريق النكاء فإنه يرقم بالاعتباد بها واعتباره ولو قص من يشعر العربية بغير لقد دوجت أو أنتشت وقدرت هذا النكاح أو تدوشتها أو تدوشتوا أو قدمتوا الحالة الثانية أن يكون الرجل لا يجتم العربية أن يكون الزوج والودي لا يجتمان العربية فهل يجب عليهم أن يتعلم العربية حتى ينطق باللغة المخصوص أم أنه يفح النتاح بما يدل عليه في لغتهم فمقتضى ما سبقت بإشارة إليه ان كلام الشكل الإسلام رحمه الله وهذا يختاره جمع من المحققين أن من لا يقسم العربية يزوج باللغز المعروف في عرفه وأنه يدخي ذلك ولا يجب عليه أن يتعلم الألفاظ العربية في النساء بل يزوج بالألفاظ التي عرفت في جسام قومه ولغتهم وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمْهُمَا وَكَسَاهُمْ عِنَاهُمَا الْقَابِ بِكُلِّ بِكَلِّ بِكَانِ هذا هو الذي تقدمت الإشارة إليه أنه لا يشترط أن يتقيد باللفظ العربي بل إن الألفاظ بغير العربية تنزل منذلة الألفاظ العربية لأن الإدرس بوجود الربا وإذا خطب الرجل بلسان قوي وأجيبا فإن هذا يدل على الرضا كما نخطب بالعربية فالعضة بوجود الرضا الذي تنبني عليه العقوب ويركم باعتذارها في السبب وجوده وعلى هذا فيصح بغير العربية كما ينصح بالعربية لجامع وجود الرضا في كله قال رحمه الله فإن تقدم القبول لم يفش بعد أن بينا الله لزوم الإيجاب والخبول وضينا نوع الإيجاب والقبول من حيث اللغة والمسانة شرعة النصالة تقدم الإيجاب على القبول والعكس فالأصل أن الإيجاب يصبق القبول يقول ولي المرأة أن تحتك ابنتي فلانة بعشرة آلاف مثل فيقول الزوج قبل ويقول وكيله قبل أو ربيه فحينئذ تقضم الإيجاب وترتد القبول عليه وعلى هذا فبإجناع العلماء أنه إذا وقعت الصيغة على هذا الوزن أن النكاح الصحيح والعقد معتبر لأن الأطلق الإيجاب أن يتقدم عن القبول سواء جاء في صيغة الإنكاح أو الثزويت أو غيرها المهم إن أنه إذا سبق الإيجاب القبول اعتدده فأما إذا حصل العكس فهو أن يتقدم القبول على الإنجاب فقول الزوج ذوّدني إدنتك فلانا قال قبل أنتحني إدنتك فلانا قال قبل فللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران القول الأول أنه لا بد من القبول على الإنجاب وبهذا القول قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله والقول الثاني أنه يجوز تقدم القبول على الإنجاب ولا بأس في ذلك وهو ملعب جمهور الظلماء رحمهم الله ونستأذن سماح في في قول أغراب السياد المنهى بذيك رب الحمد <تصفيق> وعلى هذا ما يشهر تقدم جزاة الله خيرا على هذا كما قال الجمهور رحمه الله اختاروا حماحة الوالد يجب أن يتقدم القبول على الإيجاب وهذا بلا إشكال كما ذكر حماحة الله لأن المقصود حصل بذلك فإنه إذا تقدم القبول على الإيجاب استفيد منهما استفيد من تركض القبول على الإيجاب وعلى هذا يستوي أن يتقدم الإيجاب على القبول أو يتأخر عنه وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغن بما يحفظه من مسائل الإيجاب والقبول أن الأصل أن يقع القبول بعد الإيجاب فإذا قال له ذو غرشك كبنتي فلانك بعشرة آلاف مثلا قال قبل فإنه من بغي أن يكون قول قبل في الأصل مرتبا عن الإيجاب بحيث لا يقع الفاصل المؤثر بينهما فإذا وقع الفاصل فتارث يكون بالأطوال وتارث أن يكون بالأفعال فأما الحاصل بالأقوال أن يقول له زوجتك بنتي فلانة بعشرة آلاف مخلط فيتكلم فلا يجيبه يتكلم الولي بالإيجاب فلا يجيبه الزوج بالقبول أو الخاطب بالقبول ثم يتكلمان في أمر غريف خارج عن هذا الأمر من بيع أو إجارة أو سؤال عن حال أحد ثم بعد ذلك يقول قبيل فإذا وقع الفاصل الحجنبي من هذا الكلام الحجنبي فيعتبر فاصلاً مؤثراً عندما يرى تأثير الفاصل وأنا إذا كان الفاصل من الأطوال من جنس الخطبة ومن جنس الإيجاب والقبول بمعنى أن يكون في شأن نتاح مثل أن يقول له زوجتك في فلانة بعشرة في آلاف قال كم عمرها وأين أملها وأخذ يسأل عن أمور تتعلق بها وطالت الأسئلة ثم لما أجابه عنها قال قبل فنص طائفكم من العلماء على أن هذا الفاصل لا يؤكد لأنه داخل في الإيجاب والقبول ليس بأجنبين إنما الكلام بالفاصل أجنبين وأما بالنسبة للفصل بالأفعال فمثل أن يخرج المجلس مجلس يقول له ينغشك بنتي فلانا فيخرج الزوج يخرج الخاضر ثم يرجع ويقول ويحترق عن مجلس ثم يرجع ويقول قبله فقالوا إنه إذا خرج عن المجلس فقد انقطع القبول عن الإنجاب لأن الأطرق العقود أن تكون في المجلس ولذلك جعل الشرع الخيارة بالمجلس أما إذا اخترق عن المجلس فار قروجه عن المجلس قبل قبوله بمثابة الإعراف فلا بد من إنشاء إيجاب جديد وقبول جديد وعلى هذا يبقى النظر في مسألة الخاصل بالكلام الأجهدي هل هي مؤثرة أو ليست بمؤثرة ونستأذن سماحة الله بغضلة الشيخ الشيخ نذكركم فليكن من رحمه الله قال رحمه الله وإن جمع رفا قبله بطل تقول رحمه الله وإن تفرقا قبله أي قبل القبول بطل الإيجاب وعلى هذا فإنه لا يصح أن يأتي بعد المجلس ويقوم قبله لأن التفرق يرفع سفن المجلس الأول وما كان فيه من إيجاب